Jälkeen jälkeen jälkeen jälkeen jälkeen jälkeen jälkeen jälkeen jälkeen jälkeen jälkeen jälkeen jälkeen jälkeen jälkeen jälkeen jälkeen jälkeen ساق العطاش راح ميعود يعود صاح العلم وتمزق الجود جبت أول على الثرى جود صاح العدو بع ضاح فرهو عينة بسهم والراس بعمود أفت على المسنات ممدود كل زند يعزي زبكة الراح راع العلم, العلم طاح يحسي أن تمشي تصف جدراح لا يكون سردان الحرب راح يلهى وقال غلمت صاحت يعلم الشوم ولا لقنت آهش ينفع الآه لقد يسرد عن فقدنا يحس أنك في طرد ما كان جبت الخيام شفنا نغسل الفيض ضموع ندمى راح العدو شامته مرتاح. راعي العلم طاح طا. سير تمشي تصفج الراح لا يكون سردان الحرب راح قلها وقال ظلمت لجراح راعي العلم طاح قلها وعبرات سكيبه لك هاي يجي ود المصيبه مصيبة. والله يزي نفر التجيبه و انت نعجدهم الحربا بنوع لج طيب حليبة مسجل من سكندريبه خلها تصب الدمع سفاح راعي العالم طاع سي تمشي تصبغ جراح ليكون سردال الحرب راح كالهم جوى ممتلئ جراح والله يا زين الدايب احشاي وياي شيل الحمل وياي عباس راح وزاد بنواي بالماي طب ولا شرب ماي وين وصل بالوفلهاي راح العضيد وشمته عداي سن علم بالفرح صاح راعي العلم طاح لحسية تمشي تصفج الراح لا يكون سردان الحرب راح قلها قلبه ممتل جراح راعي العلم طاح قالت يا أخوي اعطي حتوان بروح أنا وينساوي وينسا الها يا زنه تروحين والجافل ايت ما تشوفي ما فرح لا يشرى ولا يمين رسم فظخ والسهم بالعوي ما يضل جلد وتغيب الارواح راعي العلم طاح سيرتمشي تسفجل لا يكون سرد على الحرب وقال ما ممتل إجراع راعي العلم طاع فرت حريمة نوح كلها وسكن ما دامع حاته لها وام الطفل شالت طفلها ظنت الماء يتيسر الهواء ومحير الحرب حملها ولن يصبرها ويقلها رديتنا مكسوري لجناح راعي العلم طاح يحسي ان تمشي تصفج الراح لا يكون الحرب راح يلهى وقلضى من راح راعي العلم طاح ومن الخدر فرت سكنا وتصيح سوري حرب وينه هل معي ما احنا رايدينه بس يردوالينا علينا وحسين ينده يا حزينه يسراه مقطوعه ويمينه عزك تقوض وليسر له العالم العلم طاه يحسين تمشي تصفج الراح لا يكون سردان الحرب Même tel est